اذني الحنين لعنيكي حبيت من وقتها بحلم سنين الاقيكي ونسى الجراح بعدها اذني الحنين لعنيكي حبيت من وقتها بحلم سنين الاقيكي ونسى الجراح بعدها ونسى من منك اشي بنور دنيتي ما شبش قبل عيوني بارك فتحنا La cheve qua y binar shou seida mama te Jirah, vähänä, oma eti minne sitten? Hän حتى تاخد غير نصيبك واللي صانك اللي حضنك قلبه مهما تغيب يجينا مش حتاخد غير نصيبك يا حبايب قلب مهما تغيب يجينا ده الغرام والشوق ملينا طول ما باقي الحب فينا نجوب عن كل حاجه ارجوك قولوا انا bichi a blqanyuni w ale